وان يريد ان يخدعك فان حسبك الله هو الذي اجدك بنصره وبال مؤمنين والف بين قلوبهم لو ان ما في الارض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حذظ المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم, بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم